بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن رَبَّكُمْ ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صذورهم ليستخفوا منه عَلٰهِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ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 مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يكون ما يحبسوا الا يوم ياتيهم ليس نصروا عنهم وحاق بهم كانوا به يستهزئون ولא إن أذقنا الإنسان مننا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرر أمسته لا يقول ذهب عني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 إن هو من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكشر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه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 إنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أ فلا تذكرون ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إن لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إن يا أخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاك إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَك إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِي الرَّأِي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 قال يا قوم أرأيتم إنكم على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بنير كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 نَاوَاذَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا لُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلَنَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّنِي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَّا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِهَا فَاصْبِرْ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 فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخِفّ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُونَ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 وَأَتْبِعُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهُودَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَةً قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمرتم فيها فاستغفروه واستعمرتم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب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 إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كثروا ربهم ألا بعدا لثمود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 ان ارسلنا الى قوم لوط وان راته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراءه اسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد عجوز وهذا بدعي شيخا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 ما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجاجلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن لأنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا شيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن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 وما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد